Ya ayuhal الذين آمنوا! Innamal khamr wal maysir wal ancab wal azl الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون. إن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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يناحوا فيما طعبوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 قتل من نعم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين